الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشخاص العنبياء والمسلمين وعلى آله وفحبه ومسار على نهبه إليه الدين أنا ذات سيقول رحمه الله قصم في تصرفات المريض كان الحديث فيما مضى عن أحكام الهداد والعقايا وهو مرسول بأحكام الأوقات وبين المصطلة بين البابين تسجد ذكر الغلماء الله بباب العقلية والغبة بعد باب الوقت أما بالنسبة لتصرفات المريض فالمراض المريض هنا المريض مرض الموت من حيث الأصل لكن الغلماء رحمه الله يذكرون أحكام تصبرغات المريض عميما في هذا الموضوع وقد يسأل صائم ما هي المناسبة في كون الغلماء رحمه الله وكون الانصنف يذكر هذا الفصل في هذا الباب المتعلق بالهداة والعقائد والدوار ان الهدة والعقية تضرع النحر يعطيه الإنسان لغيره وهذا التضرع النحر بيناه أنه مشروع وجائب ولكن هناك نوع من الناس منع في الشريعة الإطرانية تتقرفه وعقيته وذبته في حد معين أجازت له أن يعطيه ولكن بحذوب وأباحث له أن يهد ولكن بقيوه وهذا الهوض هو المريض مرض النوت والسبب في هذا أن المريض مرض النوت تعتبر الشريعة الإسلامية حاجة ورخته إلى المال فأن أولاده من بعده لو فتح بالتبرعات والهداف والصدقات مطلقاً للإنسان عند حضور الأجل لتصدق الناس بأموالهم جنيعاً جنيعاً وأضروا بمصالح الغرفة وذلك لأن الإنسان يخاف إذا نجل به الموت ويفجر عند نزول أماراته به خاصة إلى أخبر من الأطباء أو أهل الشبرة أن الغالب أنه لا يسلم فإذا انقطع رجاؤه من الحياة أقدم على نفسه وخاصة إذا كان فيه السواحي مخير حتى ولو كان فيه تقصير ربما أحد أن يتدارك تقصيرا فأفلح مقدما على آخرته وحينئذ يبدل ماله كله ويتصدق به قصري او يجهاد ان شاء الله لا صندوق الى جانبه بالاعتبار جوهان باخر فكما ان المريض لا يمكن ان تصام به حق المال لا في ما دام ان هناك ورثه يرثونه من بعده وهؤلاء الورثه قد يكونون ممن هم القرب من الانسان كوالديه واولاده وزوجته ربما تعرضوا للزياع من بعده فمنحة الشريعة من التصرف من المريض مرض الموت خيما جاد عن السلط بالهدى والعطية والعطية ونحن ذلك من ما سيكون إن شاء الله فتخيله خيامة لحق الورقة قد يعترض معترض ويقول المال المال الشخ فلا أن تصدق به أو وهده أو أعطاه فلنماذا من النعم والجواز أن الشخص كان مرض الله والجار الآخرة إذا تصرف بإعطائه المال لم يخلق الحالة إنا أن يكون تصرفه بالصدقات والجبال فالصدقته على أخرباء آخرة وعطيته لأولاده ودريته من بعضه أشغر والله يؤدرك على كل جد بنعم على كل فردله ترثها لورثتك من بعد وتصدقت على الفقير اعظم ثوابا واجزل عطاءا واحسن مآبا عند الله من ربي كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن ماجه الصحيح أنه كان عندها داريه تملكها فأعتقت الجاية لله فدخل عليها عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله هل شعرت أني أعتقت فلانه فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي في يدي لو أنت في أعطيتها لأخوارك لكان أعظم لأجلك فإذا العطية للقريب أعظم من العطية للغريب ثاميا ان القريب له حق واجب من الانسان كاولاده ودنيته فهؤلاء قد ترون بجدم العامل ذويه فكيف يحكم الانسان بمن هو قريب ويضع ويترك ويضيع من هو اقرب ومن هنا مما نثقل التقاليد رضي الله صلى الله عليه وسلم عن صدقه في بناء القارعه ايات السلام ان نظير الله حق مذهب قال عنا ابنا فابناء وقال الجعب من نفك ثم بمن تعود هذا إذا كان الشخص في مرض النور يتصدق بماله من أجل الإشتام إلى الناس وإشتام إلى الظرفة أعلى هذا نحيث الاجتماع الأول وقد أشار بنبيه الله أعلى سلم إلى هذا المعنى وإلى هذا التعليم وبينا أنه مقتدف من الشريعة حينما دخل على سعب رضي الله عنه وأرضاه وكان سعداً كينما أدحى النبي صلى الله عليه وخشي على نفسه أنه يموت فقال عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إني عندي إيمان ولا وارث لي كما عنك إلا إبنه أفأتصدق كله قال لا قال فبنفسه قال لا قال فبنفسه قال لا قال فبنفسه قال لا قال فبهلده قال الثلد للثلد كثير ما ان قل وروتكم قسمت في كثير من الدنيا على الخراف والسلام الا والصبر في كونه هو المعنى من تصدق بدم الناس انك عن قدر ورثتك اغنى خير لك من انتظرهم عاله ليكتسم المن ان يقع انتظر أي تترك ورثتك المادي لدنيه من ربي اغنى يعني عندهم مالك يقول لك أجر بكونك سفرت عوغتهم وسددت خلفهم وحاجتهم ولم تقلقوا إلى النات خير لك في دين ودنياك وآخرتك لمن قلت خير وخير نكرة شمنا الدنيا عن خير خير لك من أن تذرهم عامة يتكفقين لك مع أنه يقول السعد رضي الله عنه يريد الصدقة ويريد أن نقدم شيئا لآخرة فقال لا إنك أنتذر ورفتك أغنى خير منك من أنتذره معانة نتكففون منها هذا من جهة إذا كان قصته من, من تصرف في مرضا يوم وقصته الإحسان بيننا أن إحسانه على الأقرباء أعظم ثوابا وأدرى من الإحسان أن الغرباء من هنا قال الغلماء من أراد أن يوكش أو يتصدق سننضغي عليه أو يوكي بعد موته سننضغي عليه أن ينظر أول ما ينظر إلى قرابته لأن القرابة الإحسان منيهم أعظم وأن ذر بهم الطولة لهم أجلوا شواقم عند الله عز وجل المغيرين أما بالنسبة للاحتمال الثاني وهو أن يكون قد أن يكون قصته حسنا أو يكون قصته غير حسنا إن يكون قفته غير حسن فأن يرى أن هذا المن تعب فيه وشقي في جمعه فلا يريد أن يبقى لورخته من الله يريد أن يفره بالعرباء حتى يحرمه الأقرباء وهذا ما شك أنه غين الإتاءة ومثل هذا من حقك أن تحجر عليها وسمعه لأمن شريعك جاءت بالمصالح ولم تأتي بالمقاشر ولذلك عاملت لنقيض القفل ومن هنا قال من طلق زوجته من أجل أن نحلمها من الميراث في مرض الموت ذهب على الصحابة إلى أنها تورث على من حيثه هذا كل من باب المعاملة بنقيض القفل لأنه يريد غير صرع الله ويريد تعطيل ما أعطى الله عز وجل وغلى العبادة فمن هنا إلا أن يكون قفل البادل منها من غير حسنا فالإحسان إلى القريب أولى وإن أن يكون سيئا فنلعب من إساءته أولى وأحرى ومن هنا نجد العياد بالله في بلاد الكفر للذين لا يبنون بن الله من يوم آخر أن الرجل منهم يجرد سنوات عمره آخر عمره لا يصله أحد من قيدائه مثل الله السلامة والآخرين فإذا كانت له الأموال الكثيرة وما أوصى بها مثل الله السلامة والآخرين إلى الحيوانات أكرمكم الله هذا من من الإذنار والدمار الداخل الذي يعيشه أعداء الله لأن الله ختب أن أموالهم يحذبين بها في السنة وأن لا نعجب بما هو فيه من النعيم والأموال لأن الله يجعله ذهقاً لأنفسهم حتى في آخر حياتهم تظهر أنفسهم يحذبون لأموالهم يعذب بها الموجس ومن يحرم من الإر ومن الملايين التي توصل على الحياة بالله ولعلها بعضها مصنع القطر صلى فيه لا, لا خيره سماعه قطر لكنها عبرة خير عبرة من معتبة من صلى الله عليه وسلم والعافية أنهم يريدون أن ينتقنوا من الغرفة فهذا التصرف الثاني والإعمال الثاني أنه يتصرف مامهم من عند مرض الموت بقصف شرمان الغرفة وقطعهم من حقهم الذي أعطاه من الله من فوق سبع الثمارات تصرف إنساءه والشريعة جاءت لدرء النفاس وجلب النصار هذا بالنسبة للأصل العام أن الشريعة دخلت وتدخلت في تصرف النريض مرضاً موت بأمور تتعلق بحقوق غير لم تمنع مطلقاً ولم تجد مطلقاً وجاءت بالعدل والوفقية فأجازت لهم أن تصرف بالهباس ولكن دون أن نذرى في ودون أن نذرى دون النعود من البعض تقول المصنف رحمه الله فصل في تصرفات المريض إذا قرأت الفصل لكتب الفقهة رحمه الله الباب ينقطع عما قبله وقد يتنع معنا قبله في أصل عام الذي هو الكتاب تقول ماذا كتاب رسيان باب شبوك رمضان ثم تقول باب وجوب الصوم باب السحور باب الفطر كلها أجزاء وأبواب منفصلة السحور غير الفطر لكنه يندرج مع الفطر في أفضل عالم وهو الحفاظ لكن الفطر طفل من باب ومعنى أن مسائل الفطر أو قاعدة الفطر العامة مندرجة تحت الباب ولما كانت عطية المريض داخل تحت كتاب العطاية, باب العطاية قال المصنف فرحم الله فصل في تصرفات المريض التصرفات كم التصرف يقال تصرف الشيء فرف الشيء بذره للغير ومنه المصارفة لأن الإنسان يجعل الشيء مزجولا لقاء الشيء والمراد بالتصرف فالصفر في الشريعة الإسلامية يكون بالعقود ويسمى ذلك البيع والإيجارة والرهن والهدى والوقف وغير ذلك من العزم وغير هذه التصرفات الأخرى المصنف رحمه الله يقول فصل في تصرفات المريض أي في هذا الموضع سأذكر لك جدة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بعقود المريض مرض الموت المركبة والمتركبة على أمواله فإذا ذاع ماله نحكم ما دائم إذا كان في مرض الموت إذا أجر نحكم إيجارته إذا وهر نحكم جدته إذا وصى نحكم مصيرته كل هذا سيضيره رحمه الله في هذا الموضوع وقالت الصفوفات بصيغة الجن لأنها أكثر من شيء فهناك تصرف بالمعاوضات هناك تصرف بالإرفاقات والتصرف بالأنكحة والطلاق والخلع وغيرها من النساء لكن العلماء والفقهاء منهم لم من يستقل ومنهم من يستكفر والمصنف رحمه الله جمع جلة لا بأس بها من المتائل والأحكام وقوله المريض المريض ضد الصحيح والمريض هو الثقيم والمراد بالمريض المرض هو خروج البدن عن حب الاعتدام فبدن الإنسان فيه قبائع إذا اعتدلت هذه القبائع اعتدلت صحة الإنسان وذكر منها السوداء الصفاء والبلغن هذه إذا اعتدلت وستوت في جسم الإنسان فصحته سليمة لكن إذا اختلت, اختلت فإنه تنتابه الإثقام والأمراض والعليل وقوله هنا صبغات المريض سيذكر أحكام صبغات المريض مرض الموت الذي يسمونه المرض سواء كان مرضا مخطوفا وهو المرض الذي يموت منه الإنسان غالبا أو كان تصرفه في مرض غير مخطوف سواء نات في ذلك المرض او لم ينتمن في هذا الموضع من حدث جلنا رحمه الله أن يبين أنواع المرض عَسْلَمَ اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ مِنْ الْأَمْرَابِ وَالْأَفْقَانِ ظَاهِرِهَا وَبَاطِنِهَا يذكرون أنواعها وفي الشقيقة يعني لسنا بشاذع إلى أن نقص هذه الأمراض لأن المرض في هذه المسائل إلى الأطباء وأهل الخضرة والأزمة تختلف ولا نستطيع في الأعظم الأمراض لا نستطيع أن نقوم مرض خلاني لأن في قديم كانت له أجلاء وفي الخديث له أجلاء أخرى ولذلك ننبع لأننا سنعطي بعض القواعد والضوابق التي من خبالها يعمل بما ذكره المصنف رحمه الله من الأشكام لكن المرض هذا كل من حيث الأصل إلى الأطباء الأطباء هم الذين يقررون هم هذا المرض مرض مخوف أو مرض غير مخوف فإذا قال الأطباء إن هذا المرض مرض مخروف والغالد وأن الإنسان والعياذ بالله يهلف بسدده وأقعد الإنسان فإنه حين إذا يفقن بكونه الموت وتسري عليه أحكام المريض لمرض الموت وإن كان هذا المرض ليس فيه هذه الظوابط والغالد منها السلامة فإنه لا يفقن بكون الإنسان لو اعتق فيه او تصرف او باع او اشترى او غير ذلك من التصرفات ان يفكم بصحتها ونجومها كتصرف الصحيح سواء بثواء قال رحمه الله تعالى من مرضه غير مخوف كوجع برث وعين وخداع نسير فتصرفه لازم كالطهيح ولو مات منهم قال رحمه الله من مرضه غير مخوف من حيث الأصل العام المريض ممنعه من التصرف في حدود الثلث يعني فيما زاد عن حدود الثلث فلا يهد ما زاد عن الثلث ولا يعتق في القديم ما زاد عن الثلث كما ثبت عليه الصلاة والسلام أنه أدى العتق في هذا ولا يوقف بقول طائفة من العلماء ما زاد عن الثلث ولو أوصى بوصية لوارث فقال لفنان كذا وكذا ووارث منه فإنه لا تصح هذه الوصية لأنه لا وصية لوارث ما لم يجدها الظرفة كما سيأتي إن شاء الله و في كتاب ووصائه الحجر سيكون في حديد الثلث فلو كانت سيدة وثلاثة ملايين من حقه أن يهل. وأن نعطي وأن يتصدق في المليون وما دونه ما زاد على ذلك فإنه من حيث الأطل العام محجور عليه ومعابد الحجر المبع من التصرف ما ينفي التصرف إلا برضاء الورقة فإذا تصدق بمليونين ومجموع ما ترشه ثلاثة ملايين نقول تنفذ صدقته في المليون ثم نجمع ورثته ونسأل هؤلاء الورثة ما رأيكم في المليون الزائد على الثلث الذي هو الثلث هل أنتم راضون بإنفاذه أو لستم براضين إن أنظر نظى ونفذ وهناك قولان للعلماء هل نعتدره هذا الثلث الثاني الزائد هل نعتبره نبلينا على عطية المريض فيملي من وقت العطية يكون فطم فطم وقف العطية أنه مملوك لصاحبه على التفطيل الذي سيأتيه وصاحب أم أنها عطية مبتدأة بعض العلماء يقول إذا الورث ردوا بإعطاء مليون الزائد فإنه في هذه الحالة تكون عطية منهم لا من المريض لأن لا يرونها عطية مبتأمة كما فائد إذن الحجر في حدود الثلث وهذا النوع من النهل اعتبر العلماء نوعا من الحجر ويختص بالثلث كما ذكرنا فيخالف بقية أنواع الحجر الأخرى لأن الحجر يسمع الثلث وغيرها بمفتر الأنواع الأخرى الحجر عن النزمون على الصبي على السفيل عن المفلث هذا يكون حجرا سامنا لكن في المريض مرضى الموت يكون حجر في حدود الثلث وأشار إلى ذلك بعض الفقهار في النال فيه رحمه الله يكون الزوجة لا تجيز عطيتها ولا تنفي عطيتها في مدازة عن الثلث في المريض مرضاً موتاً إلا طبعاً عن ذابة الثلث يشترط أنها تحفظ السبب في هذا أن المرأة من حيث الأصل في الشريعة مخدرة مفجدة بشجابها الذي جعله الله عز وجل طفراً لها وصيامة لها فلا تخالق الناس ولا, تبي ولا تشتري والغالب أنها تجهل هذه الأمور فما كان هناك تضرط ولا كان هناك فروض تقول عطيها أن نرمى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الأوافق والذوات الخدور ما كان من نساء عرهم الفروض ولا عرهم فروض كانت المرأة أجهل ما تكون بمخالقة الناس أو معرفة الناس من كثرة شفار والطهر الذي كان فيه هذه الأمة والعرثة التي صنع الله عز وجل بها نفاء الأمة ولا جال صائم كتانه وتعالى لنفاء الأمة بالتمسك بهذه المبادئ الكريمة فالشاهد أن المرأة كانت تجهد من خلاب الأمة فبعض العلماء وهو قول شريح يروي عن عمر بالخطار لما جاءه المصنف أمرني أن من عمر أعاهد إليه عمر أن لا أجدني رأي في العقلية حتى تحول حولاً أو تلد ولداً يعني بعد ما تحول الحول وقال تطوره وتعرف الأمور فالحن علم تنفذ فإن قبل ذلك كان ينمعنا لأن أتجه هذه الأمور الشاهد المالكي يرون الحجر أن المرأة في حدود السلس وطبعاً في صحيح نذب الجمهور أن المرأة مدامة عاقلة رشيدة أن حرة حمالها بشرط أن لا تفرث ولا تبدف وهذا القول قول مرجوح وأشار إلى هذا القول مرجوح بعض العلماء بقوله وزوجة في غير ثلث تعترض كذا مريض مات في ذاك المرض الشاهد في قولي كذا مريض مات في ذاك المرض إذن المرض المخوف الحجر سيكون في حدود الثلث ومنعه من التطرف فيما جاب عن الثلث هذا أول شيء ثانيا منعه من التطرف في الهبر أما نوباء واشترى وتعاطى والمعاوضات فهذا شيء آخر مثل هذا القصب الاعتراف من العاقب وشيد يديع ويشفري كيف الأصل لكن ينسل الهداة والعطايا وما يدخل الظرع الظرثة هذا في التصريب الذي سيذكره من صنف رحيم الله من مرضه غير مخوف كوجع برث يقول المصنف رحمه الله من مرضه غير مخوف كوجع غرث أي أن يكون المرض من جنس الأمراض التي لا يخاف منها على الإنسان أن يموت فالمرض إذا كان لا يؤدي إلى الموت غير مخوف إذا كان الغالب أنه لا يؤدي وجع الظرف لا يؤدي إلى الموت غالبا قال رحمه الله كوجع غرث وعين وعين إذا كان العين آلة مثل في هذا الثلاغين لا تؤدي إلى الموت لكن في بعض الأحيان الآن في بعض الأحيان قد يكون المرض مشتحكم في الجسم له أعراق ودلائل في موابع أظهر وقد يكون الآلم في جهة ومع الإنسان مرض قاتل فيظن أن هذا من مرضاً يصيب وهذا السبب الذي جعلنا نقول نرجع إلى أسلأة الباء وأهل الخضرة فهم الذين ينطلقون هل هذا المرض من يخاف؟ إنما ما ذكره المصنف وجع الظرف هذا طبعاً بالإجماع على ليس من مرض المخوف ما في واحد إذا وجع الظرف نقول مرح يموت من ظرفه فإنه غالب أنه ليس من أخوف فوجع الظرف نعم وعين ووجع العين غالب أنه لا يؤدي إلى الموت وصداع مهيئ النص صداع مستحكم في بعض الأحيان قد يكون آذر ذاهب اليه دليل على المرض الخليف في بعض الأحيان وقد يكون دليل على أمراض أخرى يؤدي إلى الموت وقد يكون دليل على أن في بعض الأحيان طبعا هذي حوال مستثناء ولي Council ندخل إلى التفصيل لأن المشكلة السبب أمام لا ندخل إلى التفصيل أولا أنه قد يكون يغسفة عن المام مدعو رحلاً إذا قرأت بعض الأمور بعض الأعراض أطفق الشخص من أي شيء يأتيه فلا يكون عند الإنسان أي شيء يتوكل على الله سبحانه وتعالى وإن شاء الله أن الله عز وجل يلقف بعباده لكن بالنسبة لأمراض وتحديدها معروف عند الأطباء أنه ربنا يكون مرض قافلاً وعلامته في مكان آخر يكون في المباطل ويأتي صداع ويكون أيضا مرضا مهركا يا ذهب الله ويأتي صداع لكن هذا كله يتوقف على يعني قول الأطباء إلا الله نشر كناخ سألان كنا ودي بالإنسان صداع يذهب إلى على العموم الإنسان طبيب نفسه والعادة جرى أن الصداع يأتي من أشياء هذه مثل ورض الهواء ونح الهواء وقد يأتي بسبب الجوع وقد يأتي بسبب الإرهاق والتعب يعني الأمر يسير ليس كل صداع يسوي إلى الموت لكن عن يما كان قال الله نصنف الله صداع يسير لأن الغالث من الصداع اليسير لا يكون مهلكا أما إذا كان قويا متفل وعرف فيما بعد أنه مريض بالمرض القبيل او أن معه تسمم وأقعده حتى توفي فحينئذ يكون في شكل مريض المرض توضيح المثال لو أنه آلمه برسه فتفدق بمئة ألف ريال في نشوع خير شاء الله عز وجل بعد ساعة تهوف الثابت أنه تفدق بالمئة ألف التي يملكها كلها ومعه وجع الضرف إن قلت وجع الضرف مرض مخوف فينئذ لا ينفر إلا في شدود ثلث المئة وأما الباقي يوقف على إجازة الورثة أما إذا قلت من وجع الظرث ليس بمخوف وهذا هو المعتبر وهذا هو الأمر به فحينئذ تنفذ مئة ألف ولا حق بالورثة فيها يكون قد مات خضاء منحذر ومئة ألف جاءت هيبة من رجل صحيح سمين العقل في الصحر العقلية ونفذت على وجه المخيف فحينئذ تنفذ الطدقة ولا يعترض عليها لو آلمته عيناه أو إحدى عينيه وتصدق بما ذكرناه ثم توفي بعد هذا الألم ورم يقول الأطباء إن هذا الألم تتصل بعارف آخر أو بمظم آخر فحينا إذن نقول مجعل عينيه ليس بمرض مخروف وعاتميته عطية صحيح ماخبة في جهي عنا هذا سبب يعني ذكر الظلماء بمسأة تكون مخوفاً أو غير مخوف نعم وتطرفه لازم وتطرفه لازم يعني لو باع سيارتها ومعه هذا المرض غير مخوف أو وهب أو أجر أو تطرفه لازم صحيح معتبر إذا تم القبر من هدى ثمت الهدى ولازمت وحين إذ لا ينجر ورها أن يعترضوا على هذا التطرف بإبقامه قد قد صحيح الحكم الحكم الصحيح فهذه الامراض وهذه الامان لا توجب هلاكا ولا تجب طلبا غالبا فحين يكون تصرفه بالحال المذكور طبق من صحيحا معتبرا شرعا لانه ليس هناك مانع يمنع من صحه العقد والاصل لزوم الى وضع صحيح للشروط وقد باع هو وهد واوقف ورهن وتتصرف بالتصرفات في حال ائتمان رشدي بصحه تصرفي نعمل عقده ولا نهمله ولا ننقضه لانه واجب لا للانسان وللقانون كل مرض ليس بالمرض المؤثث فلا يجب مطالبه به في التصرفات نعم ولو مات منهم طبعا من اصابه المرض غير المخوف لو خالدا الحالة الأولى ألا يموت يتصرف ثم تشفى عينه يتصرف به صداعه ثم يشفى من صداعه فهذا بالإجمال لو أنه تصرف ورأسه يؤمنه صداعا يحيد أو تصرف ومعه ألم في عينيه فوهب ماله كله ثم بعد ذلك شجي ثم رجع عليه مرض فناس او مثلا مات من ليلة بعد ان ثم اغتمل شفاء وعوف جاءه شخة لقدرماء جاءه شيء فناس فإننا نقول قد مات بسبب آخر ومرضه الأول ليس بمخوف فتصرفه صحيح كالصحيح تصرفه صحيح كالصحيح اننا تصرف في حال السلامة فيفكم بصحة طرف ونفوذ قوله هو لو مات هذه بحراء الشورة الأولى الشورة الثانية أن يموت بعد المرض يعني يأتيه الصداء ثم يموت يأتيه وجع ثم يموت يأتيه ألم ثم يموت إذا كان الصداء او أو وجع الضدف أو جاءه وجع الضدف أو العين ثم اتصل إلى أن مات بعده فللعلماء الوجهان جمهور العلماء على ان تصرفه صحيف وأن الموت ليس بهذا المرض لأن هذا المرض طبيعة وعادة وكذبة والله بعرض العادة آية ودليلا وحجة فما نجد أن الصداء اليسير يغلي إلى الموت ولا نجد أن أنا من عين يغلي من الموت عادة فلذلك فقط اعتباره فقال مصنف ولو ماك فعند ذاب العلماء أنه لو اتصل الموت بهذا المرض المسيح فإنه لا ينشد اتصرفه فالمصنف رحمه الله يريد أن يشير إلى القول الثانية لأن عندنا الجمهور يقولون من كان مرضه غير مخوف واتصل الموت بهذا المرض غير فما فمات بعده فهبته صحيحة واتصرفه صحيح كالصحيح سواع بسواع هناك خلاف عند الحناب الحنابلة رحمه الله يقولون إذا مات بعد من العين والمرض غير مخوف واتصل هذا المرض بالموت فإننا نعتبره في حكم المرض المخوف وهذا القول مرجوث والصحيش أنه لا يعتبر في حكم المرض المخوف لأن الحكم للغالب والقائد فأن النادرة لا حكم له ولأننا بشكل كذبا والعادة قد ندل بأن هذا الموت جاءه قضاء وقضاءا بسبب آخر لا أن ألم العلمين ونحيها كان سببا في وفاةه وموته قال رحمه الله تعالى وإن كان مطوفا كبرسام وذات الجنب ووجع قلب ودوام قيام ورعاة وأول فالج وآخر سل ثم والحمة المطبق والحمة المصلقة والربع وما قال طبيبان مسلمان عدلان أنه مخوف ومن وقع الطاعون ببلده ومن أخذها الطلق لا يلزم تبرعه لوارث بشيء ولا بما فوقه ثلث إلا بإجازة ورثة لها إن مات منه وينحو فيها كفحيح قال رحمه الله وإن كان مخوفا كالرسام طبعا هذه الأمراض القديمة على الغموم لا أفتح يعني كان بعض مشايخنا بسم الله عليهم لا يشد أن يفصل في أمراض الأمراض هذه يعني مثل ما ذكرنا ولابد المقدر من, من هناك ضعيف النفس لكن المرأة ضعيفة النفس ربما تخيل في كل شيء يأتي عنه هذا الشيء ولذلك كان من الحكم لا هذه الأمراض من نوع من الأمراض القاتلة ف عاذا الله إياكم وهذا المرض موجود الآن وله اسم طبعا خاص من الأطباء يفضي إلى الهلاف غالدا فإذا قال الأطباء إن أمارات المرض الموجودة على هذا المرض هي المرض الثلاني المرض الثلان عاذا الله إياكم حكم العلماء رحمه الله بكونه مرضا مخوفا لأن هذا المرض الغالب أنه يغضي بفرحبه منهم اثنان وذات الجنب وذات الجنب كذلك في التي تغضي إلى الهلاف صلى الله عليه وسلم تلات من فرحبه وغالب أنها تغضي إلى هلاف الهنان ووجع قلبه ووجع القلب الآن موجود طبعا الأمراض الموجودة حتى ممكن أن نعتبر عمليات القلب والجراحة العمليات الجراحية الخطرة يعتبر الإنسان في هذا الحكم من نبيض مرضاً الموت وبعض الأحيان يعني تكون نجاته من هذه العمليات بنسب ضائلة وشفاؤه بعد العملية بنسب ضائلة هذا كله أنه النتوء يوجد عارض يؤثر بالجسد والغالب أنه لا يسلم صاحبه هذا الضابط أسناء الأمراض تفصيلها هذا امر يرجع إلى أهل الخبرة وربما أن الإنسان يعني يفطيه عن طريق الأطباء أو ما يحكمهم إذا اختلف الورقة وقالوا هذا مرض المخوف يطالبهم بالتقارير التي تفتد أن المصاب بهذا المرض والأمر الحمد لله الأمر فيسر المستشيات موجودة والتحاليل والأجهزة ما ننخطر للناس على بابه لو أن الناس تفكروا في عظم نعمة الله ما فيسر المسائل الطب التي تكشف الأمراض تحار العقور وهذا لا شك أنه يتوجد على كل مسلمين بالله واليوم الآخرين ينهج جسانه بإجتناع الله في ما هو آخر فإن الناس وصلوا إلى شيء لم يكن من خيال من كان يتصور أن القلب يختفي ويشك ويستخرج ما فيه من الأنظار وتداوى علم وتشوهاته الخلقية وتوبع له العروق التي هو الله كان بقدرة بقدره عروق زائده اشتاق زائدا يعني وجود الاشتاق مثل يعني تخرج غيرها هذه العروق تنقل اشور عن قلب إذا اذا حصل عنده جبل في شرايين من كان من كان يتصور ان هذا يحدث ولاكن سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجع وهذا يدل اولا على عظمه الله جل جلاله وثانيا هذا ترم هذا الرب وشلمه ورحمته بهذا المخلوق وتكريمه لبني آل هذا الرب الذي تنزل نعمه مغبطة على الحب لا يستشعر بها لا يشعر بها إنه القضية هذه نعمة التي يسخرها الله سبحانه وتعالى ولمن ما دعنا الله سبحانه وتعالى إلا آية على توفيه وعظمته حتى يكون المسان شاكرا لعنهم ربه فكشف هذه الأمراض من العشعة العشعة هذه تكشف كثير من الأمراض ويتبين مثلا إذا تبين أن معهم سجعش شراييني فالغالب أنه يهدف إذا لم يفعث ويفك و... هذا السدد فإن الغالب أنه سيموت إذن يغير مثلا إذا كان سدد في شرايين على الأقل يعني مهدف أنه هو العشي ووضوحة لقدر الله منية مثل هذه الأمراض الخطرة في القلب والتي يقول الأطباء من الخطرة والغالب عدم السلام منها فإنه يحكم بقولها مرضاً وخوفاً نعم ودواني قيامنا لا, لا يقبل كل مرض قلب أو كل من وجد قلبه يؤلمون يقول القصر هذا مرض مخوف لأن القلب بعض الأحيان الغازات شرب الأشياء الغازية او أكل الأشياء التي فيها غازات وهذا ثابت طبيناً تؤثر على القلب ولربما تاكل الاراض مثل اعراض الذخ الصدريه هذا النوع من هي ليس ان هذا حول شيء ان هي غازات تضغط على اشعاء الانسان رغم ان قلبه بامانه عينه الشاهد ان مثل هذه الامور لا بتصير من بطن من القطه ما يعني انه مجرد ان يوجد في قلبه انه هذا ربما ياكل شيئا وللمناسبه من أفضل ما كان نصحه به بعض الفكماء والبقلاء ليس هناك طبيب للإنسان مثل الله وأي يوم تجد شيئا اختل في صحتك فاسأل عن شيء يختل في طبيعتك إذا وجد أن ناسك تغيرت أو أنك في ورعة صندوق ربما فيهم طعامك تغير ويتغير طعامك يتغير نفسك يتغير جسدك يتغير طاقتك يتغير ورعة فالشاهد أنه لديك كل قنارة نحكم بأنها مرض وليس تكون على ما يسكن لكونها مرضا فلابد من يكونها مرضا لابد من الرجوع للأطباء وآهل الخبرة في هذه قال رحمه الله ودوام قياما ودوام قياما إذا استطلقت هذا الله إياكم إذا استطلقت بطنه فلم تتنافس لأن الغالب أن هذا تفني الإنسان قوة الإنسان ولهذا السوائم منه غالبا تفري به إلى الهلاف والموم إذا من يتبارك الله الرحمن وقد تكون أمارة على مرض معجي وقد تكون أمارة على مرض مهدف فدوان إطلاق البطل يعتبر من الأمراض المخوفة فرعاة ورعاة إذا نزل وكان الرعاة شديدا إن هذا غالب المرض المخوف لأنه قد يكون بعض الأحيان في بعض الأمراض الدنوية تكون في الدن في الدن الإنسان في صفائح الدن وكذلك في حكم خروج الدم خروج من داخل البدن القحصة قحى التي تكون عندما ينشأ دم أجره او ثقاء الدم غامد المكان يعني في درجات يعني اخيره هذه غالب المخوفه لكن كان في بدايتها يمكن ان تدارك ولكن مرض مختلف واول ثانيه طاهر سمن وقلها في امراض مخوفه وغالب الانسان لا يستر منها حما الله يا كريم وانا ثمه المقتفه والرجع مثل المنار الان وراء ان ناريه تقفل احنا نتقفل من انسان في القلب ما يتقفل واذا اقبقت يم الانسان واقفل عليه فانها غالب ما تقفل الانسان الحمّة تكون في المنارية إذا كانت استخدامة الإنسان ووصلت إلى درجاتها الخطيرة والربح مم. وهي التي تأتيه في اليوم الأول الحمّة ثم تنكث يومين ثم تأتي في اليوم الرابع وهذا النوع من الأمراء والحمّة في الحقيقة كان بعض علمنا الله ثم بعض المشاهد سأل بعض الأطباء وقال ما هي علامة على بعض الأمراض الخطرة في البدن يعني ليست بذاتها لكنها أمراض خطرة والغالب من هذا التحكم في المساحة تختم وما قال قبيدان المسلمان عجلان وما قال قبيدان المسلمان عجلان قوله مسلمان قبيدان عجلان مسلمان يشترف القبيدين أن يكون من أهل الخبرة ما نسأل عن مرض البطن طبيبان متخصصان بالثقب بالرأس ما او امراض الانف ما وصل انها امراض متقدمه طبيبان لهما خبره في الشرط لهم الخبره في القديم ما كان هناك تخصص الا في جانب الجراحي والصائفي كما يدل على التخصص الطبي اشار اليه امام قيمه رحمه الله في الطب النبوي يطب الجراحه الذي يثبت الجراحه والوصائف الذي يقضي الورص وهذا يعني تخصص الآن يعني شيء خرج أن يجعل الطب يجعل الصيدر على حدة وجعلت المسلمياء على حدة وجعلت نداوات الأبدان على حدة فأي مرض يريد أن نحكم عليه هارجع إلى أهل الاختصاص به إذا كان المرض مرض قلبه هذا الله إياكم هارجع إلى المتخصص في القلب فإذا شهد عدمان طب إذن عدمان مسلمان في ماذا كان يصنف شكم بكونه مخوفا قال لا هذا المرض قال غالب أنه يومون فيه لن يجب قوله مسلمان نسألك الإثنان في الطبيب بعد العلماء رحمه الله يقول لا أقبل في الأحكام المسائي شهادة الطبيب الكافر لأنه غير مأمون ربما خذب لأن الكافر يعني كذا على الله بالشرب ودعا من الله ولدا من الله قال الثلاثة فهنا دعا أولا نسلم عن المخلوق الله عز وجل عن الكفر بأنه عدو موبيل للمسلمين فالعدو لا يتقلع عدوه لكن هذا القول خالفه قول آخر وهو أن الطبيب الكافر إذا عرفت منه الأمانة وعرف منذ منذار وعدم الخيانة أنه يعمل بقوله ولذلك قبل ثبتت عبدالله السنة في العمل بقول الكافر والاستعامة بالكافر إذا عرف منه المصر يدل على ذلك حديث عائشة الصفية أن النبي صلى الله عليه وسلم تأجر عبدالله المعريقة ردنا من بني الدين هاديا خريتا أبلاحظ عبدالله المعريقة الديني كان يعرف الطرقات كان دليلاً أخذ المنزل صلى في هجرته من مكة إلى المدينة فلاحظ أن الهجرة مخاطرة يعني بالإمكان لهذا الكاظر أن يذهب بهم إلى طريق معطر شوية لكان وبالإمكان أن يذهب بهم إلى طريق مكشف من طريق لكن صلى الله عليه وسلم فيه الأمان وعرف فيه أنه محل الثقة فوثق به هذا دليل على أن الكافر إذا عرفت من المتقى أنه يؤمن بالطول ثانيا عندنا ما ذكره أمام هدي مجلس صلى ومما نفطر في هذه المسألة الإمام القيم رحمه الله في حقام استعانه في الفتاوى المسؤولية وكذلك أشار في مواضع في مجموع الفتاوى إلى أنه سنة المجلس على هذا مثل من القيم اشار إلى هذا حينما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعين بعد الله بخجاعة على قريش وكانت خجاعة على دين الشب وعلى ملة الكفر ولكنها كانت في الشب المجد صلى وسلم وبينه وبين الدب المجد صلى الله عليه وسلم قصير دعض الحلف اللهم إني ناشي دم محمد داخل فآبينا وأبيه دا في قضية تقل في بيديا فكانت بين خجاعة وبين السلم مودة وهذه الموعد كان عن طريق السنه تظلى فكان خداعه لا قريش يتجبر امرا نقيده من ضمن ان اخبرت رسول الله, الله, من الله, من الله من صلى الله عليه وسلم فهذا استعاده كاذب لكن ورجا من خداعه النصح ورجال قالوا انه الله وكانت خداعه عيده مصحا برسول الله صلى كذلك أيضا لما ذكروا لمن قيم الرحمن الله من نبيه صلى الله عليه وسلماتنا كان يامر الصحابه ان يفتقد الحاره في كل وكان كافرا وما ذلك كان يأمرهم بالتداوي عنده والان بما يقول يقول لهم هذا كله يدل على جراب الاعتماد على الطبيب الكافر وعن القلب ناس هناك الامه الصلف والمذهب الامام احمد رحمه الله عليه الامام احمد كان له طبيب يهودي وكان يعتمد بنصوره هذا اليهودي ويستقطب ولكن لا يقبل قوله في الصلاة والعبادات الصم فلو قال له لا تصم ما يقبل قوله حتى يتعكد من طبيب المسلم ولو قال له مثلا لا ترك لا تشي لا يتخليه في امور الديانة ومن هنا فرق العلماء في قول الطبيب الكافر الدين امور هذا و امور الديانة ونصل حتى البدن ممكن ان تقبل لكن لا منصف لامور الديانة إذا قال له سجودك وحثت على البصر يؤثر مثلا على الظهر على العملية في الظهر يستوفق بطبيب المسلم ينشق رجوع إلى طبيب الإنسان لكن إذا عمّت البلوى ولم يجد الإنسان إلا طبيباً كافرا أنه يعمل بخيرهم وهكذا بخير الكفار الكفار فيهم من خير يعني قد يكون كافراً لكن كافراً خير من كافر ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما تعديه والصحيح أن بالحدث يقول ملكاً لا يظرم عنده أحد وكان ملك الحدث على دين الكفر تنتدى حولنا فيه من الخير لأنه لا يظهر من الناس ومثل هذه الأشياء قد توجد في الأقداء الكفار إذا كان فيهم من غير بالنصر رمل بالقوله وقصده ولو فسد الزمان ولم يوجد طبيب عادل فقد قرر الشيخ الإسلام من ثيمة والإنال من فرصون من فرصة الحكام والإنال من الله وغير من الأئمة أنه إذا تفشى وتعذر وجود العدل عمل بأمثل الفصار يعمل بشهادة أمثل الفصار فإذا ما وجد وتعذر وجود الطبيب العدل تنظر إلى أحسن الأطباء الموجودين في نظركه الذي يمكن أن تؤثر عليك ناشد وأن ينصح لك فتعمل بقوله ووفق بخبره في مثل هذا وما قال طبيبان المسلمان طبيبان المسلمان, المسلمان المسلمون بشارجة إلا العفضة وهذا يدل على أن نتعلم الطب في خير كثير من الإسلام المسلمين أن يفتاج إلى الطبيب المسلم ومن هنا كان الإيمان الشاطئ رحمه الله يقول ضيعوا ثلث العلم ووكلوه إلى اليهود والنصارى ضيعوا ثلث العلم لأن الشريعة منها ما يتعلق بالباطن كأمور الاعتقادات ومنها ما يتعلق بالظاهئ كالطلوات والأذكار فهذه لمصرحة الدين وأما مصرحة الدنيا للبدن فيه دين ودنيا فبقيت مصرحة الدنيا فصار ثلثا من هذا الواجه فقال ثلث العلم وضغل لما يقول التب ونصر العلم لأنه يرى أن العلم الدين والدنيا يرى أن الطب هو قوام الأبساد ولا يمكن تقوم هذه الأرض ولا أن يصلح العباد والبلاد إلا بصلاح أبدان فأصلح نفسه إني من هذا الوجه فهو علم عزيز وعلم شريف إن الطب علم عزيز وشريف إذا حفظت في حدود الله وكان هدف الطبيب الإحسان فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر إن الله تعالى غفر لمرأة بغيل من بغاية زمي إسرائيل دنوغها حينما سقط خلبا ينهس الثراء فما بالك بالمريض المصلم الذي يعجب عن صلاته وعن طاعته لربه والذي لا يكون الغلاء مختصا به بل يشمله ويشمل أهلك فكيف بتدريج كربته وقفقر صلى الله عليه وسلم النفس عن مؤمن كربك نفس الله عنه من كربك من كربين من قيامه ومن أراد أن ينظر إلى أثاره الحميدة حينما يكون الإنسان عاجزاً عن شهود الجمعة والجماعات وحينما يكون عاجزاً عن قراءة القرآن وذكر الله عز وجل وحينما يكون عاجزاً عن مصالح دنيا كيف إذا شفوا وعوه بإذن الله عز وجل فمن بفضل هذا الطبيب كم يكون لهذا طبيب إذا حكمت من الأجر والخير الكثير فلا شكراً من أفضل العلوب فنحن بحاجة إلى الأطباء المسلمين الذين ينسدون عز الأمة في مثل هذا فيورجع إلى قولهم ويوثبت خبره وشهادتهم وما قال طبيبان المسلمان عدلان أنه مخوف إذا قال أن هذا المرض مرض مخوف مثل ما ذكرنا سيهدوا بأن هذا المرض مرض مخوف لكن ينبغي أن ينبه إلى أن العمل بوجود الأمارات والعلامات الدانة على وجود المرض فلابد من وجود التحالير والتقارير التي تثبت أنه مصاب بهذا المرض فإذا ثبت ذلك حكم بكومه لحكم مريض المرض الممتنى ومن وقع الطائرون من بلده فضيلة الشريف في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سُلِل عن أفضل الصدقة أن تصدق وأن تصفيح شحيط سأمل الغنى وتبشى الفقر هل فيه دليل على أن صدقة المنسر او المسكين أفضل من صدقة المنسر أو الغني أفضل الغني أشابك الله بسم الحمد لله الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن ونف أما بعد ف... فالصدقة النفذية وصدقة الأحوال لا تخطب التطبيق من كل وجه توضيح ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن الشخص أن تصدق وأنت فقير تخاف البعوة. أن تصدق وأنت صحيح تخاف الفقر وتأمل الغناء يعني في عز الشباب تخاف الفقر كما يقول لخاف المستقبل وتأمل الغناء أي أنهم أموراً صالحة في مستقبله فإذا جاء يجمع مثلاً مالاً من الزواجه لو أراد لي تصدق جاءه الشيطان وقال له كيف تتزوج إذا تصدق فهو حينئذ يأمل شيئاً لمرائز المال فإذا تصدق مع وجود هذه الرغبات هذه الشهوات وآثر من عند الله كما تعالى أظن أجل لكن إذا كان في آخر عمره هذا النسي أشياء نسية ما ضيع كتاب الله وصنف النساء شيئا من خالي أبدي البدء ضيّن أدرى الحسنة وما يكون من يدر سيء وأدرى الحسنة مفرّق على أحوال العمر مفرّق على أحوال الأشخاص غيناً وفقراً قوةً وضعفاً عزاً وضبراً أنا حسب أحوال أحسان كلها منها الصغيرة فالصدقة في النسب والصدقة في الأحوال لا تخفض تغليل من كل وجه يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تدار الشبابة فإن الصدقة بالشلاف والقوة والحاجة إلى المال أعظم من الصدقة في غير ذلك وهذا لا يهمنا أن الغنيل يتبوأ من رحمة الله الماء يخطر له علامة عثمان رضي الله عنه أغضق الله عليه من المال والخير وجعل الله يده يد بركة فمسر شيئا إلا ذلك له في صفقة يمين ومع ذلك كان أثر الصحابة وأكثرهم صدقا وجعل الله عز وجل صدقاته في, في رحمة الله له كما ذكرنا فوجود الغنى لا ينع أن الإنسان ينال أجره وتواضعه فلو تصدق الإنسان فلو تصدق الإنسان وهو غني بالأموال الكثيرة في سفر العورات وفرج الكرباء له دعوات الناس وله كذلك الكربات التي فرجها كما قال من الصناح الحديث الصحيح لما جاء الصحابة وقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدجور بالأجور ذهب أهل الدجور بالأجور فهذا يدل على أن أهل الغنى يفوزون بالدرجات الغنى وأن الغنى يجعل الإنسان يفوز بالأجل الكثير لكننا ندهنا على أن الصدقة تضاعف في حسب ما يكون من البلاء فيها فبلاء الفقير في الصدقة في أعظم من بلاء الغني وهذا هو الذي علاها صلى الله عليه وسلم بقوله سبق درهما مئة درهم رجل لا يملك إلا درهم فتصدق به ورجل يملك المال الكثير فأخرج من عرض ماله درهم فبلاء الدرهم إذا أورنت بجوار عشرات الألوف من الدراهم لا تسوي شيئا والدرهم بجوار العشرة من مالك لعشر الدراهيم فهو تسع المال عشر المال فإذا أخرجه فإنه يسوي شيء كثيرا هذه لا لكن لو أن غميلا تصدق بعشرة آلاف ريال هي يسيرة في المال لكن العشرة آلاف ريال حضرت كربة مكروب كان في أنسك حاجة إليها فأجره عند الله عظيم ولكل من درجات منا عنه الله سبحانه لا يضيع أجر وهناك عمر نابد من نالعي الإسلام وهو وجود الدعوات ووجود الـ الـ الـ الأمور التي تحفظ بالصدقة من جهة الإخلاص ومن جهة التوجه والصدق والرغبة وعدم الغرور وقبول من الله سبحانه وتعالى مقروم بمثل هذه الاعتبارات ومن هنا قال بعض العلوانات رحمه الله وقال المعتبر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم للعامل فيهن من في أجل خمسين فجعل فجعل أدرى العامل في أيام الشدة مثل أيامنا نصلى الله عليه وسلم عن ذلك أو شديه بأيام الفتن الشديدة إذا جاء يتصدق الإنسان تكلمت عليه زوجته وتكلم عليه أولاده وجاءه خوف أنه لا يستطيع أن أمن مستقبل كما يقولون وجاءت وضائقات من جراسته بعمل في عمله في وظيفته من جهة أنه كان يريد سيارة يركبها ويريد بيتاً يسكنه فهذه الأمور كلها التي آثر مرضات الله عز وجل عليها يجب المضاعفة حسنك وجزيل الجواب على الصدقة فيمال بها أضعاف أضعاف ما كان يؤمن مما لو تصدق في عائد الصحابة أرضوه الله الرجل إذا تصدق في عائد الصحابة جزته أمه خيرا وجزاه أبوه خيرا وأسمع عليه الناس وأحبوه وذكروه بالخير وجزاهم لتصدق كل خير أما اليوم قلنا أن يجد من يجنهم على الحق ولذلك قال صلى الله عليه إنكم تجدون على الحق أعوانا ولا يجدون على الحق أعوانا فدع المضاعفة أن أدر أن نعامل في عيام الصدر بأجر الخمسين بعد المنجود أن على الحق فدل على أن الحسن والثواب يضاعف بما به من البناء والفتن ومن هنا يكون صدقة الغني لها أجرها وصدقة الفقير لها أجرها والله تعالى أسابقكم الله فضيلة الشيخ بعد الانتهاء يمددس العالم وشده أن نجالف وقالي بعد لتدارس المسائل فهل إذا عن الإصلاح عن بعض المسائل طلب مني أن يشتهد الزميل ويشف وريد السبب شيئا يتعلق بشيء فاتطدق هل فعلي صحيح أسابقكم الله هذا حسب وأشهد منه أن تعطيه هذا حسب متقصد أن يشهد همته لأن هذا يدعو إلى التعب والجد والتحصيح لكن لو أنك أخبرته فثابت الله على إخباري وتعليمي ووضع الله الضركة في غنيك بقدر ما نشاف ومن يضمن لك أن تبقى ومن يضمن لك أنه ينال هذه النسعة فالربما افترق فيما فراقا لا تلتقيها من بعده أبدا وحي لدينا هو بمضلوغ هذه فائدة فنزلت به هذه الناسة وهو أشد ما يكون حاجثاً إليه يسألك الله عن ذلك فأنتظل ما ومن أفضل ما رجبنا تضحية طالب لأنها أخيه فإن الشيطان يعطيه بالتواخل حتى في الاختبارات بأنه نقول لا ترقيه ملخصة ولا يعود الكسب يعود الأمور أبداً قد تلي أمر أخيك النسلم فترفق به فيرفق الله به إذا احتاج إليه في مسألة أو معذلة أو مشكلة أو نازلة أو منخص أو كتاب ورفقت به وأعطيته حادثة فإن الله يرفق بك كما رفقت به وإن الرفقة ما كان في شيء إلا زانة ولا نزع من شيء إلا شان وإن والله أعرف من كل هذا العلم من كان يفكر الملخصات حتى أنه لبعض الأحيان يصور لإخباره ولا يقف على تصويره شيئا ويشث أنه بهذا عمال الأجر والثواب وأن الله سيبارك له في علمه كما أستعى وعقوله إلى إطوامه من أخي ونأوه فلا يحرص طالب العلم على الطبيعة لذلك دائما يعني أن الإنسان ينسع للناشر أن الله يأخذهم بالشدة وأن لا يضيق عليهم الأكثر والأفضل أن تحتسب الأجرة والثواب عند الله في العلم أخاذ ولا شك أن شحن الهمة لطلب العلم له أساليب أخرى لا يشعد هنة شيء من الإخلاص الله جل وحده إذا أردت أن تكون هنة صادقة تعقض عن الإخلاص وما ترجس عن نجس لا تذكره بالله الحي القيوم الذي آت أخوه السنة ولا نوم تقول له يا أخي أصيك ونفي لتقوى الله عز وجل أن تنظر ماذا في قلبه وأن أنظر ما في قلبه ومحن جالسان في قلبها به وكان بعض السلف إذا قال حتى قالوا له حدثنا يقول حتى تأتي منه يراقضون أنفسا في الإخلاص مراقبتان فإذا أردته من يجد ويجتهد فدعوه إلى الإخلاص الله يفتح عليه إذا أردته من يجد ويجتهد oi تعاله بظاهر الغيب إن الله يفتح عليه وإلا الله يرقه جده وإخلاص الجئ والاشتهاب وإخلاص العلم وإذا أردته من يجد ويجتهد oi سؤال him هناك أشاريق أخر لا قصرت على أن تدخل عليه و تذنع عليه و تمنعه من التعليم و توجيب بل عليك أن تجد وتجتهد هذلك الله Mj وتأخذ بالأكمل والأفضل من الرفق بإخوانه وهذه وسيلة أن أمورك دائما في كل من والله الله وأمره تكون عن لا تأخذ الشجة ولا تضير غرع وجاءك الشيطان يقول هذا حجم فقد يكون الأفضل في بعض الأشياء حجمة في سجود ضيقة أن الأفضل والأكمل دائما أن يفق الإنسان بإخوانه قال رسول الله عليه وسلم اللهم من ولي من الأمور إنتي شيئا فرفق به فالله مرفق به حتى في التكبير إذا جاء التشاهدين الأول حصلت مذاكرة بعض المشايخنا رحمة الله عليهم في مسألة لما يأتي الإمام ويدفت الشاهدة الأول تقول الله أكبر بما يشعر الناس من هذا الجلوس كان بعض المشايخ يقول لا يقول الله أكبر تكبيراً لا حتى يعود إلى حضر قال لا المشايخنا رحمة الله عليهم هو إذا قال أولاً أنا لا أشك غالباً أنه بالسلم كان يتأثر تكبيره لأنها طبيعة وصدية للإنسان يتأثر بحاله من تقنا ثانياً أن هذا ليس بما يتعلق بالتعبدي ليس أمر متعلق بالتعبدي إنما هو رفق بالتذكير إذا قال الله أكبر رفق بالمناسبة لكرم ففيه المشغول الزالد وفيهم النهنون وفيهم المغمون وفيهم المكروب إذا كان نبي الأمة صلى الله عليه وسلم شرع للناس شرع الله عز وجل بهدي سجودة سهل لما ينتابه في صلاحه فهذا أمر لا يستطع الإنسان يخالف الضطرة والصديق فالرفق بالناس لا أنه أحاول كمان وهو الأفضل والأكمل أصلى الله العظيم أن نرزقنا الضغط وأن من أهله وأن نرزقنا لما يحبه والله صلى الله وسلم ونظاركنا